التفسير يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين يسالك اصحابك ايها الرسول عن الغنائم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 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة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 إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد وانما النصر من عند الله سبحانه إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد حكيم في شرعه وقدره وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ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 ليطهركم من الأحداث وليزيل عنكم وساوس الشيطان وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتاييد فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد فاضربوا ايها المؤمنون اعناق الكافرين ليموتوا واضربوا مفاصلهم واطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فَإِن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 فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اطيعوا الله واطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه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 فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلي العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة فضمكم الله إلى مأوى تأون إليه وهو المدينة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 وأنتم تعلمون ان ما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائنين ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة فقال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 والله ذو الفضل العظيم ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك او نفيك من بلدك الى بلد غيره ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا هَذَا إِنْ هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا عِنَادًا لِلْحَقِّ وَتَرَفُّعًا عَلَيْهِ قَدْ سَمِعْنَا مِثْلَ هَذَا مِنْ قَبْلِ لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين فلن نؤمن به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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء او تصدي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاه المشركين عند المسجد الحرام الا صفيرا وتصفيقا فذوقوا ايها المشركون العذاب بالقتل والاسر يوم بدر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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ فَإِنْ انصَرَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الْانْتِهَاءِ عَنِ الْكُفْرِ وَالصَّدِّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَأَيْقِنُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَ الْمَوْلَى لِمَنْ وَالاهُ ونعم الناصر لمن نصره فمن والاه فاز ومن نصره استنصر واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله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 ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَوِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَاذْكُرُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ حِينَ الْتَقَيْتُمْ بِهِمْ قَلِيلًا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 لَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنَّ أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب واذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقات المسلمين وقتالهم وقال لهم غالب لكم اليوم وإني ناصركم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 رب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ان شر من يدب على الارض هم الذين كفروا بالله وبرسله فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه لاصرارهم على الكفر فقد تعطلت فيهم وسائل الهدايه من عقل وسمع وبصر الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريضة ثم ينقضون ما عاهدتم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم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 لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهره أعدائك عليك وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وأعدوا أيها المؤمنون ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة كالرمي وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في سبيل الله تخوفون أعداء الله وأعداءكم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 يا ايها النبي ان الله كافيك شر اعدائك وكاف المؤمنين معك فثق بالله واعتمد عليه يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حُثَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وَحُضَّهُمْ عَلَيْهِ بِمَا يُقَوِّ عَزَائِمَهُمْ وَيُنْشِطُ هِمَمَهُمْ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 وَإِيَّكُم مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِمَا عَلِمَهُ مِنْ ضَعْفِكُمْ فَخَفَّفَ عَنْكُمْ لُطْفًا مِنْهُ بِكُمْ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 ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما ينبغي لنبي أن يكون له اسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم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 واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ وَعَمِلُوا بِشَرْعِ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 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إِنَّ الله بكل شيء عليم والذين آمنوا من بعد إِيمَانِ السابقين إلى الْإِسْلَامِ من المهاجرين وَالْأَنْصَارِ وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام